واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذب فأسقط عليناك سفن من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ فِيهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 111. أتى يروا العذاب الأليم 112. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 113. فيقولوا هل نحن منذرون 114. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن دعناهم سنيد، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.